إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كما تلريح كما تلريح فيها صر الناصابت أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله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 لا يحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيلهم شيئا